السلام عليكم. رمضان مبارك سعيد. يماريا يمسر من من مجان في المغرب وباري المغرب. أخوة صرخة هذا رزقه إن شاء الله. نتفقه رشيد أسلل. تهي رشيد أسلل. أخي اسماعيل بالعوش. يسخك بابيو. يسخك بابيو. سوف أقول. سنة لم يجنحشت أن هناك اثنين ماركة كوزينة. هناك كوزينة. أما أنني سوف أغشيني ودني لا كوزين نيودان كلاس لا كوزين نيودان كلاس تاف غاس اخماقش ديال البازار الكيسان ستفن الطباسا ستفن كلشي تبرياخ ماقش تقولي ما نتساريد غاس نعما سيدي مقرج ومسيح مايا ماني تصفايتي نيبي راومي تاعزم سديشكو ترن ترن تبلع ترن ترن راه ماقراتي سيده غاس نشد الشواف تا لا كوزين نيو دان كلاس راه حدا ذاك الكوزينه غنغشين نمشينا بعدا يبوبريث غنغوزينه الطم قرات وذخوه تف ديسيجن بوس هيا يوير تف ديسيجن بوس هيا يوير في الجوبو قارس النجر مافع ابو قراتين لي ننتعرف ويا ما قراش غنغ مقراش غنغزيره كوجي تبانيش دغصعش ماميم مي. سي متجني داي سواداي وغدا اخر ناس يعماص الكالكير ماميم الله يحسن عاون مسكين نسنا لنا داي سمن نسنا لنا تيم <تصفيق> جيرين حنا تكزيس <تصفيق> رودو امانيو سيندران رينوجيوان امانيو سيندران رينوجيوان كيغاس نغريجو بعاد موتي اس مغام قرشو في قمه تاع القديس قميص تاع تشمرات ايوا <أمان> يلا فكاريش كتشترو <تصفيق> <تصفيق> ونعم سيدي دي, دي لا كويزين نيودان كلاس تفض غاس تفض مثلا رقجه رقجانا نرموهس واحدس واني فورشيتات واحدس واني نتباس واحدس نشيني بوبريثن ما ننتق رقشوه رقشوه ما ننتقل في الشبكة تبدري هما هي شقة شارخ برقشوه وش أنت كذلك يشكر شيئا تخصيدات جبل التاغن جش طازي ثلاثا نتباسه ايه يلا نغ نغ نغى نغى نعم سيدي اقضى واني نرعطا اقضى واني نرعطا قطوري منذ القوزين نيوضان كلاس تفضل مثلا تقدو حتى انت متجحت تنين شمون تورده إيسر شمون نشيلك يما وثغري تخدعتن شمون تقديسن بجعت تنين رعمة تقديس رحب بموتة مرد سويد غانغ رحب بموتة أخميس كيف زجوان تفلح بارد؟ بوركيس سويدة تيس رعمة بوركيس سويدة تيس رعمة هو لكويزني ونكلاس تفت تم زيان توديس ديكور تيشش غانة أقاست تفضل وتفت ديسلم كتبة وحدث. الكتاب من الطاجين وحذس الكور حاش بثيران تثثة تسمى الثامج جيش تستفيد نشين كوزينة نغمع الطمقراط مريم ما غير قد شعران سلوسة ذايس هو بابا بابا غاس باشكليتي تقني غوفارا ومن الصغر حورين تقدي كوزينة موش نتداتي تصلي كوزينة كوزينة نتداتي نتداتي مرهي ودع الساستبان داشنوشان باركين طمو بينات O Yiddish de la cuisine class, de la cuisine Yiddish class. Trefen gasten te imaan, odirfda, olguminsi. Nee, in En nergens in we publiek, is de gesnoeim rabd. Niekern, zarat, gan trefen te vermijmja. Tim gan eens nergens in deis. Sowen in voor die kozina. Amannieuws in deur in. In gezagrijn uchme. Trefen naamse sijns sijns sieniet sieniet nimmer. Sijt zir zir eid اي بقى صغمت حنا وجيت عابحت دي تشامبيونز ليغ ايم راح حصلت مسحت دير عيد غير عيد وشركي سيني هني ما نمش سيني هني دي سي جو بارد يرب زمار ما يميا و متنكرو ما <متنجز> غصبح ويكيف ركيسان ركيسان كيسان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 امانيو فروح تشنف شنرفرفر تصحق سوبر مارشي يكمل <سؤال> معنيش نصدق طفي سوبر مارشي تصنيو ذاق قناش سوبر مارشي تصحق يتشوم عتر مخزن و هذين المخزنات شومعت يسحاقيت الفرفر غوقام يحدشها اماريه اماريه نعم سيدي اقو حق توصفاق شويه اقو حق نعم سيدي اقو حق نعم زي الصفار وفي غتشمع حق الناسنانين مجان ني غتسميش 재미, of blackkt experiences zijn voor ons filtruipt hoc of een a спортliv met hadi verkmeye Потому午 een